بسم الله صلاة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صلاته لكن الغاية والقصد الماضي أبي صلاح رحمة الله تعالى كتاب دعو قال رحمة الله تصلي واللي تبطل بالصلاة أحد عشر شيئا الكلام العمد والعمل الكثير والحدوث حدوث النجاة دي وانكساب وتغيير النية دي وانسداب والأكل والشرب والقفاس والرسل قال أبو شجاعر رحمه الله تعالى فصل والذي تبطل الصلاة به والذي تبطل به الصلاة أحد عشر شيئا الكلام عنه ما لا يخرج الناس تكلم الإنسان ناتيا فإن صلاته صحيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن هذه الصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وفراء وهذا الحديث له قصة وحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه الذي عطص في الصلاة فحمد الله فقال له وجل يرحمك الله وقال يهديكم الله بسحبانه فضرب الصحابة على أفصاده يعني ان تتعلم فقال واتحك أمه فلما انتهت الصلاة استرعاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول معاوية والله ما تأغني ولا ضربني، ولا تبني ولكن قال يا هذا إن هذه الصلاة لا يصدر فيها شيء من أمور الناس إنما هي التسبيح والتحبير وفراءة أدل على أن الجاهل يرتق به الجاهل ولو كان من تبعا يرفق إلى أن يوصله الحقد فإذا وصله الحقد وعاند لا بد من لا بد من موقف نصرة بالعقد وليس نصرة للنفس أمره إبى الكلام الذي نسي صاحبه فتكلم هذا لا لبس الصلاة لأن النبي عليه السلام لم يأمر معاوية هنا أن يعيد الصلاة فتأخير البيان هذا هو الشاهد من النص تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق عليه السلام لا يجوز قال ولا الكثير ولذلك إذا واحد ألف على واحد السلام للسلام على جعفر السلام يصلي ناسية صلاته صحيح أما إذا تعمد فإن صلاته باطلة وهذو النبي عليه السلام في رضي السلام في الصلاة أنه كان يشيره يلي أدعى هي لي وقيلة بالاسبعين يدعى للظاهرة كبتية إلى السنة فالباطن الارض إذا ألقى عليه أحد هذا فهذا أمر المشهور يجوز القائد السلام على المصلي فهي يتابد في بعض المائنة وشيخة يقول يجوز تلتاد الأذان لصلاة النافلة فلأن هذا الأذان واجب لصلاة النافلة السنة هو يتكلم بكلام من جنة التكبير وتسهوا والصواب أن هذا ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى على ذلك قال إن هذه الصلاة أصعب شيء من أمور الناس ترى في حديث معاوية والعمل الكثير وهذا يخرج العمل القليل وفيما سبق عن الكلام العمد إذا ذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة إن هذا لا يفر الصلاة. قال ما إن هذا ذكر من جنتي الصلاة من جنس الصلاة لا يفرس. والعمل الكثير. بعضنا يرغب في يصل إلى بالش بالشمال وداعا والشمال داعا. ويتحرك كثيرا. الحركة الكثيرة بلا حاجة تفر الصلاة. أما إن كانت لحاجة أو لمصلحة الصلاة إنها جاهزة. لكن كل شوي يارد شوي نزيد شوي يرفع غير مستعد. هذا غاينيه على بعض الناس مع... بعض الملدان معنا دوسق الساعة وبيصر شوية دوسق الساعة وبيصر طلع المحمول وبيصر خلاص ما يتكلموا بيصر يرد بأكد لكن ثلاث حرات إذا يأخذ السلام أنه يناجي أوضع مجلزة وعنا وينظر محل سجود أن إذا صرف نصر نظر عن محل سجوده صرف الله عنه. إن كان لا يزال أنظر إليه وضعنا سبحانه وتعالى ما لم يصرف بصره عن محل السود فأنت محل نظر رب سبحانه وتعالى ما ما لم تنصرف عن بصرك عن محل السود ذلك كان رسم إذا كبر الصلاة فأطأ رأسه وجعل نظره محل السود إلا في التشهد فإنه لا يزاوز بصره بشاره الكفاة للصلاة اختراسه يختلسه الشيطان من تنشاد أن يصل الضفرة المحل الضفرة إلا لحاجة إذا قويه العمل الكثير يخرج العمل القليل فهذا لا يصل الصلاة أو إذا كان من أصبح الصلاة فإنه جاب قال والحدد إذا أحددك الصلاة إن هذا يكثرها بقوله الله عليه وسلم <تصفح> إني الله لا يخبر صلاة صلاة غير فهور ولا صدق منه إذا أحد من سنوات الصلاة ولو كان إماما يجب علي أن يخبر الصلاة فهورا ويستخدف أحد أحد الخلف ولكن من السنة أن يخبر القراء والفقار خلف الإمام كان يقول يريد أن يكون الأحلام والنماء فكان يصف الرجال ثم المصريبيان ثم يؤخذ هذا والسنة في في فإذا عرض له عارض أن يجمعين ونحوه أو أحدث الصلاة استخلف من خلفه ولا استأنف الصلاة وإنما يسموها على ماذا؟ يسموها على ما تبعه وهذا منعقد عليه أجماع بين العلماء أن إذا أحدث يجب عليه أن يخرج من الصلاة. قال الله تعالى وحدود النجاسة إذا رأى نجاسة على توبه أو بدنه في الصلاة فإنه يخرج في الصلاة مانا يكون له استطاعه في ندرها أما إذا كان يستطيع أن ينزعه هو في الصلاة فإنه يكمل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبرالي عليه السلام أن نكين عليه صبتا أو قال قدرا فالعوم هو, هو فالصلوات ما على ما تبى. وانظر إلى سبحان الله. انظر إلى مدى تعظيم الصحابة لهذه الرسول عليه السلام. وإلا لم يعلموا الحكمة من ذلك. أما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه عين الصلاة ورأى الصحابة خلعوا العالم. فلما فتى من ذلك قال أناكم خلعت من العالم. قال رأينا خلعته فخلعت. فتا نقول رأيناك سلاحة فقلع قال إن جبهي أتاني فأخضاني أن ليه ما خبث أو قال قدرا فإذا جاءت من المسل فليقلب عليك فلينظر فيهما فإن وجد بيه ما أو قال قدرا فلينسكهما في الأرض فالتراب لهما أخرون طبعا هذا لم يكن هناك مصدر كان مسلسان فرشة بالحصبات يعني الحصب ما مع الفروش الآن يصلي الإنسان وادي هذا السن، لكن إذا كان في الصغر على الصلاة في النبي لأن الرية والسلام خالف اليهود والمجوس، إنهم لا يصلون في خلفائهم ولا ولا في النعال، والمقالمة تجوز تحقق بالصلاة في النعال والصلاة في الخلف. لذلك شاء الله أن يكون الوافد فتحهم الله مشابهًا اليهود والمجوس، فلا يمسحون على فلا يمسحون على خلف. وهذا من شوءه بالعكس، وقبحهم قبحة الله الرضي. فإن أعلنوا الصحابة، أعلنوا الشيعين، أبا أبا بكر وعمر لله جل وعلا. فإذا صار الإنسان في دو له مجازة، إذا رأى هذه المجاز يأخذ مصلحا فورا، ومن كان استطاع يزيل هذه المجاز عنه، إنه يزيله ورسى. لأن واحد يصلي نجع على الجد نجع، على على على على الخمر الذي يصلي عليها يرمي الخمر البعيد ويكمل صلاة لحديث المعال والحديث المعال هذا أما إذا علم بعض الصلاة وكان إماما فالذي عليه فتوى العلماء في الآية الشيخ البلسة الله تعالى أنه يعيد الإمام والمأمومون وأن ولا يعيد الإمام فقط يعيد الإمام فقط والمأمومون صلاتهم صحيحا صلاتهم صحيحة ونرجو لهم اجل صلاة الجمعة ارجو لهم ذلك نعم إذا وجد مثلا وجد في اشكال في نفسه نجازة ينضعه ونصف صلاة انشاء قال حدوث النجاسة يعني إذا طرأت عليه وفي صلاة فإنه سلة إزالتها يخرج من الصلاة فورا وانكشاف عورا لذلك إذا انكشعت عورته الصلاة ولم يستطع تاغذيتها فإن يقل من وهذا إن كان أما إن كان يثيرا فلا يضر إن كان شيئا يثيرا فلا يضر في حديث عمر المسلمة قضي الله عنه انفال الرسنماليه امكم اكبر كان اكبر محمد وصلنا عمرو الله عنه وعمره سبع سبيك في البخاري الصحابه وانكشف سيره في الصلاه خلاص فرمى نعم تنحر هذا الحديث الافضل كان اكبر في حديث كان أكبره ملك الحوي رضي البخاري وابن صلى وعمره سبع يعني ولد سؤاله ابتداء إيه والذي يتنجوا صديق الناس أتبدأ إيش فتن الثلاثانه صديق الثلاثانه إذا لو جبل الكمية الشارعين يقول ولا عقل له ولا فتن أصربي ضعيف. عمر صلى وعمره سبس سنين بصعب فضعت إسته رضي الله عنه فمرت امرأة قالت رضت إست صديق أو إست إمامك إذا كان المشروط شيئا يثيرا إن الصلاة فحيح كما نبدأ عليه لبس ملابس البيضاء في غصم صغير الذي الشفافة جدا والتي تظهر لون البشر حد الشفاء والذي يبدو منه لون البشر يعرف الجدل هو أبيض أو أكبر أو أصفر أو أحمر هذا لو لا يصح الإنسان كما أسمى بالكلمين رحمه الله أن يصلي به لإذا كان لابسا تحته ما يسكر عواته إذا كان شفافا لأن الشفاف في حكم المعجود لكأنه لا يلبسه شف فينتبه لهذا لكأن الإنسان يعتقد في قول علماء أن العورة ما بين سورة الروفة ويأصح له أن يلبس طوبا يشف عن طفل هذا لا يبتل كما أبس الشيخ مردين رحمه الله تعالى وإما نبدأ أيضا كما نتبه الألبان رحمه الله في المساة العظيمة ملابس المسلمين تنبيهات على ملابس المسلمين اليوم ان كنا الان وفقه في بعض المسائل ترحم الله تعالى تبسد بنطال ضيق والقص والقميص القصير البنطال الضيق الذي يجسد الياخيه والالبرح الله يرى ان الصلاه بهذه الطريقة باطله يقول ان تتسيب اليدين حكم وحكم تشديد وان كان صلى الله عليه وعلى الرفاتوى لجنه وفاتوا مشايخنا أنها أن الصلاة صحيحة ما أدت أن تسير العورة فيه كثنا المصابين ولكن وساتم العورة وهذا هو الأفضل بعض العلماء قال لهم رحمه الله يقول أن الصلاة واضحة في انكار الظهر المذبب وأيضا أنه قد يلبس قميصا قصيرا فإذا جاء ليش الحسرة القميص عن محل العورة فتنكشف عورة فالإنسان يستهد في أن يسرع حتى ينصر هذه الملابس إلى ملابس البنطال والقميص القصير الذي إليه الفقير مثلا فيما يلبس خميساً واسعاً ويربز البنطاراً واسعاً لا يضيب عنه ليس محرماً البنطال الصغير في بلادنا أنه ليس محرماً لأنه لم يعد من ملابس الكفار أنه انتشر من المسلمين وصالهم لا يعيش في أسرع إلى الملابس كمام؟ أما البنطار الضيب إكتاً رجال الناس يلبس بنطال كأنه وليس يلبس مشي. اول من السعودية اول من ثالث اللي هو اللي جدا. التدرج. ورأيت رجل ما يلبس هاي الدرج. لما على يعمل ورق هذا من في هذا البنائها. ورأيت هذا الرجل مسلي أول مرشح. أنا تأملت فيه مشخص. بعد كام يلبس الشنوزه ده ده ده ده قاعد يقيص كيف الشتاء يلبس بنطلون جرس هو بيحط صبون كان قاعد ماشي شويه شنو معقول غير معقول يا ليه يا راجل مش فاهم انا بريد عارف حتى ولو كان اللي يلبسه رجل والأثى الناس قصده كأي خالد رسول الله ذكر عُلْمَ شيئاً من كان قبله شبراً بشبر وذراع بدراع حتى لو دخل الجغراظ الذي خدمه وراءه قال يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني من الناس غيره في قصة في الشعر المخلد لذلك لبعض أبناء الإخوان وليس يلبس ثنياً عليها مثل اسم لاع الكات على, على صدره أو على ظهره. فننبّع على الإجتماع الشيخ بابرس المسلم فكان أشتك في ذات ابن عتايمين أيضا لقى عليه بعض الستنيان فقال يا ولدي من هذا رقم من هذا البدل بسم فقال فقال عوض بي أنت مسلم وتحمل رقم رجل فاسس فننبّه الأولاد على الولاء والبراح الولاء المؤمنين والبراء من الكفار بابردان يحقر ألعاب أجتماء الأعلم خلال الكفار ولا يعرف العشر الرجل بالجنة منه من, من هو العشر الرجل بالجنة؟ لا عبد الله ويعرف الخريط الأحد وعشر رجلا حتى حال ما يعلم هو, هو اسمه الأجنب يتعجل بكل الأسماء الأجنب. من هم يا عشر الرجل؟ لا يعلم هذا سقصير شديد في تربية لا يمكنك إشارة من الحجن هاي؟ بس أجنب وانكشاف العورة إن كان يسيراً لا يضل السمخات الشيكونا لذلك الإنسان لو أنه في حج الذي يربط الإزار يربط لا بد أن يربطه إلى سراته إذا انكشفه بصلا يرفعه بسرعة. بسرعة والإزار الذي كان يسباً من أبي بكر كان إزاراً أنه قال إن أحد شقي إزار لأن الشهر تصل طويل لا إِنَّ أَحَدْ شِقَ إِذَارِ يَسْتَرْخِيَ عَلَى أَرْضِ إِلَّا أَمْ أَتَعَهَدْ هُمْ يَتَعَهَدُهُ وَلِذَلِكَ لَا حُجَّةَ لِمَنْ قَالَ بِجَوَانِ تَفْصِيلِ الْإِذَارِ مُسْطَلًا جَابَ حَدِيمٌ لأمرين لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يخصر ذلك ولم يخصر هكذا وإلا من أحد الشقين فكان أبا بكرنا نحيفا نحيلا رضي الله عنه بالنحيث معروض ان هو ايه صعب وطلبه بعد شيء تمام احد الشقين ينفل والآكر مرتدح الا ان اتعاهد وكان يتعاهد وقال الرسول انك الاسم من يفعله هو يلا فالرسول شهد لك فإذا كنت ان شهد لك الرسول ختم كيف هو لم يشأل ابن بذلك فلما جاءوا في حلة ثويلة مسبلا قال من هذا؟ قال ابن عمر قال إن كنت ابن عمر صرفة إثارة يقول فما زلت أتعاهده منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي قال لو ذلك فياته فيشقه ثوبا لا من خياته لا مدصر انتساد لأمره من الآن تقول لو ذاته هو جاعد بسر فانخر بعض شيوك الضعوة والحركة يلبس الكرافطة ورباط العنم ويلبس القتلة الأجنبية وبنطاره يجزل على الأرض وتوبه يقضي نص على النمبر ويجزل توبه على الأرض وقبل ذلك ينكر غير قبل وبعد ذلك سوف ينكر في حيث أيضا يخصها وبعد قصية يحلحوها أن لا تناسب تكون مجلس فاحب ولا تناسب أن يكون رئيساً بالجمهورية وسيحمس البيتياً ورسل الإدار ولا ليتكلم بالجوم بعد ذلك لأن لا يناسب مجلس الشعب قال الله المشتغل قال الله تعالى وتغيير النية إذا حول السنية من نافلة إلى فريضة لا لا يجوز. هذا أما إذا حول النية من فريضة إلى نافلة فليظه كان يكون يصلي وحده فجاء الجماعة فغيرها نافلة هذا عند بعض هذه الميات كانوا وارد سنة عصر واحد ففجأة جيه اثنين صلهم على بعض ما دخلوش وراءه فهو الأصل أنهم يدخلوا وراءه فما دخلوش وراءه ويحول نيته بإستراء إلى ثلاث نافلة ويدرك هذه الجراء من أجل توافج وهذه الفترة أما إذا كان يصلي نافلة فهل يصح أن يحولها إلى فريضة لا لأن الأدنى لا ينتقل إلى الأعلى عندما قال ينتقل إلى إلى الأعلى قال رحمه الله تعالى <تصفيق> واستدبار القبلة يعني أن يجعل القبلة في جوهي يعني القبلة هكذا يأخذ هكذا, هكذا هذا صلاته باطلا وأيضاً للحراف عنه بخلاف الانتفاة فالانتفاة يكون بي العنو أما للحراف يكون بي السنة والانتفاة لا يؤثر السلاة وإنما هو اختلاس من الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الأذان السنة الانتفاة والانتفاة الانتفاة بعض المؤذنين هكذا أي رب السلاة يركز هذا خلاف وفلال رضي الله عنه كان يلتف يعني عنقه عند حي على الصلاة ويلتفت بعنقه عند حي على الصلاة هذا يمين حي على الصلاة وحي على الفلاح شمال إذن الالكفاة لا يبزل الصلاة أما لانحراب عن القبلة فإنه يبزل الصلاة إلا في صلاة الناسلة بالتقر وكان يركب على جابته والحركة الغابة عن جاءة القبلة فإن صلاته صحيح أو كان في قريبة في الباخرة اتصالت عليها العلماء بعض الآلات الحديثة والمراكم الحديثة إن كان لا يستطيع أن يصلي فيها إلى جاءة القبلة ويدخل عليه وقت الصلاة التي لا تلمع مع غيرها فهذا جاء أن يكون الإنسان في الباخرة ولا يستطيع أن يعرف القبلة أو كان في اتصاله ولا يستطيع أن يقف يصلي على الكتف هو جاد يعني مثلا ركب بعد أذان العصر وتأصل إلى مكانه قبل بعد صلاة المغرب والعصر لا تجمع مع المغرب وهو في القطار ولا يستطيع أن يقف احتساب السطار لأن يصلي على كتفه إن استطاع إلى جهة الكتف وإلا يستطيع يصلي وإلا ولم يقف إلى غير جاد القبل لأنه لا جدا بين العصر والمغرب في خلج أبي بكر ولفض من قير رحيم الله في الصلاة وحكم ذلك قال وذكر يلا عن إذا لملاه صلاة في لا يقبلها بشيء وصلاة بذل لا يقبلها في النهار نعم وواهر وواهر وقائرات نعم وواهر وقائرات وقائرات أي آلة لا لا نحن لأنه لا يكون يستفق بأن سيارة شخص لكن بكرباء السيارة أجرى ولا يستطيعني أن يوفي في السائل منه مشاكل ينصح ودوجه في مصلي مواجه بشخة أما إذا كانت الدابة يتحكم فيها هو كبعيري أو سيارة في خاص فيجب عليه أن يفت أما في النافين هذا مصلي وهو في السيارة يستقر لا في الحضر فالريق يظن أن أنه في لا فهذا لا يجوز الناس الذين في لا لابد أن تكون لجاءة القبل يجوز أن تصلي جالساً في الحضر وصلاة بغير حاجة جالساً على المصر أما لحذا لا أجل القائد أما في السفر يجوز أن تصلي إلى غير السفر في السفر فقط. فراجع العلماء في صلاة القائد في هذا هل أن يصلي فذلك يريد فاتوه العلم إن لم يكن هناك مخاطر ومخاوف يجوز والأولى تركه أما غير قائل السيارة يصل يصل النمسان فيه إذن ستفريات على هذه العبادة كان هذه المواقم تشتغ الإنسان يقول كان مسافرا في مكان قد لا يعود ليه في المرض الحج هذه الأمان إن الله عزيز يقول تحددوا أخضى تتكلم الأرض بما فعل الشخص وتخبره من كان صلى في هذا المكان تتكلم الأرض أنه صلى في هذا المكان تتحدج هذا الخبر ربها سبحانه وتعالى يمتشل. وتشهد الإنسان أو عليه فعل معصية تشهد إلى أن كره الشخص يخدم على فنح وتتكلم يده ومسأله وتتكلم شواجه تكلم يده ورجله وهكذا قال والأكل والشرب والقاقات والزدة وعند الأحناف تبطل قاقات ودوء وهو غير صحيح أما التبسم فلا يبطلها دعم الصلاة يبا الأكل والشرب هذا ألا يكاد يكون مجمع إلا ما جاء على ابن السبيل أنه كان يقول لا بأس في صلاة النتي وهذا غير صحيح أصاب أن الأكل والشرب يبطل بقصر. ولكن إذا كان الإنسان يعتقد في قول أن التسليم الثانية سنة سلم عن أمينه ويركاث من الماء التشريف ثم سنم عن يساره والشماله قال ثلاثه صحيحا على قول الشقيقية على قول حالذا الثلاثه طاطف قال هو الأظهر والله وعلم بعموم صلى عليه السلام وتحليلها التسليم ولم يقل التسليم الأولى الشافعية هو أن تسليم العقل بالتسليمة الواحدة وعلى حفل اعتقاد الشر كان يعتقد المستقر قول حنا من فصلاته وقال إذا كان يأتي وبقية في جميع شيء من التمر مثلا فافتلع هذا الكم إن كان هذا الشيء كثيرا أن يسمى طعاما في عرف الناس إن فلاته وقال أما إن كان شيئا يثير يسمى طعاما في عرف الناس إن فلاته وقال نعم عن الطاقة يحضر شفروف مع هذا وهذا ليس من هذه الرسولة الطاقة يقول عيش رضي الله وعنا كما في المسلم ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحفا قط حتى تبدو منه لهواته لهواته يعني لسانه المصباح وهذا لا يبدو إلا إذا فتح الإنسان فهو شكرا إنما كان يبتسم هذه ونسل سالة قادم النبي عليه الصلاة والسلام في تبسوه وضحه كان هذا الرسول التبسو ولم يكن ينطقق حتى تبدو بخواتف صلى الله عليه وسلم وارجة ويتبطل العمل كله إذا بقي جدامات الإنسان عليها والعيادة والله يقول الله جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه هو كافر فأولئك حدثت عمله ولكن إذا الإنسان هل يعيد الحج؟ يا إنسان تبّي الدين رجالة الله ونصدّى الله ونصدّى الرسولة بيانا بالله فالتبّى عن هل يعيد الحج؟ لأن عمله بضل الله جل وعلا يقول لين أشركت لا يحبطنّا عمل كل جلّه على بعدما ذكر عدد من أنبيائه ورسله ولو أشركوا لحدث عنهم ما كان يعملون فهل يعيد الحج مرة ثانية درجة الإنسان طبعا من يعني؟ لا يعني؟ لا يعني؟ يعني هذا يعني حد اشتره؟ طب الآية؟ لين أشردت ليحبقاً معنا لا يعني؟ نحمل هذه الآية على من على هذا لأن الله جلاله مي عن دينه فيمر وهو كان هذا قيد هذا شرط فيموت وهو كان وذلك من يرسل من الصحابة بعد وفاة رسناه لم يليد أن اعتبار الصحابة أمرهم بإعادة الحج عادة. ولكن هل تقصق منهم غاتوا جللتك ولا يوز بالله طبعاً إن بقي على رداته وإنه وإنه ويقرر بينه وبين فأحسب العقل والردة هي ذاً بتاعتها تكون بالفعل والقول والاعتقاد والترك والشك لا كما يقول الجهنية أنها تكون بالاعتقاد فقط، وفقهم مع الآسف بعض من ينتسب للستراتيخ في هذا الزمان يقول أن الردة تكون إلا بالقلب أو اللسان أما العمل فلا ردته سبحان الله إلا إحنا مع في باب الإيمان أي تقالوا أن الإيمان لأعتقاد والعمل من التداخل في المسامة مع ذلك قال من التنقل جدا يقولون أشد الناس في باب الغد ويقولون من قال المسيج تصغير أسف أو المسيح تصغير مصحف يكفر جدا مع أنهم في باب الإيمان لأعتقاد والتنقل والشعب أن يجب أن تكون بالاعتقار إذا اعتقد شيئا يجب الكفت أو قال قولا يجب الكفت كما فعل من استهزى كلها بالله وآياته ورسوله وليس أدري والله من يذهب كيف سيجرب إذا كان تُعرض الشريعة فيه على التصوير نعم أو لا يحزي. كيف الله يقول وليلا رأيت الذين يفرضون في آياتنا. فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غير وإما ينسيانك الشيطان فلا تفرد بعد الفكر هل هؤلاء سيكون في نسيان الشيطان جاهد فلا تذكر لهم ما أظن أن يتذكر أو يحبون أن يتذكر كيف يعرض شرع الله على نعم أولاً. ونقاتل من أجل الوصول لهذا قالوا لنا أطبقوا شرع الله وكذلك إن لم يقولوا فأنا والشريعة تعرض للتصليف زيادة للأخ أخوة شرع الله كل نعم أو كل نعم من قال لا ما نوقفك منه هل ستجسمعه في الجسد الإقرار هل ستصافحه وتهليه بقولة لا لأنك بحرسية تديم قراطية ما نوقفك من من قال لا لا نريد قطعه هل يأترى ستخاطره لله أم ستناكفه وتخادعه الكفاء قالوا نعبر إنهبه ستعبر ثانية والرسول يعدده وأصدر ويأكل أوراق الشجر من الجوع ويموت الصديان جوعا لجفاف كثيرهم مهاتف ومع ذلك من أول وهنا يأكل لكم دينكم وليأجين لا أعبر ما تعلمون ولا أنتم عارضون ما تقولون. ويشتشر بحب القول. ويقال أن هذا من جواز الأحداث. أي إشتهار بالله. هذا الرسول جل وعلا ثالث. عليه الصلاة والسلام. الذي كان فيه العدل وإقامة العدل في الأرض. تناصر فيه الكفر والضلال. إنما ناصر العدل. كيف يستشعر هذا على جواز الأحداث هذا يكون حزبه والصواد هل يعترى حزب الفضيلة يمكن أن ينضمن حزب النور؟ أو حزب النور ينضم حزب الفضيلة لا وقرأ لا يمكن أبدا أن يصل هذا في هذا ولا هذا في هذا لا يمكن أن يتقارب وإن تقارب الفالد فبينه وما بينه من اختلاف والثلاث فلما قيل أحدهم تبنت وجه في الخيارات فأنت وجه الدعوة كذا في طريقه الماء لا هي وجه واحد الثاني وجه واحد وهذا وجه واحد وهذا وجه وهكذا تنزل للمؤمنين لكل وجه واحد قبل أن توحد الكعبة لكن الكعبة وحده الحمد لله انا نوي نيتك في بلده الله وهي قبل محمد بن عبد الله الذي قال لا اعلم ما تحدثون سبحان الله ما كان بالأجز كفرًا صار اليوم واجه وما كان بالأجز ضلالًا وكفرًا مكفر من يحكم به صار الآن واجه لماذا لم يكفر من نشير الكفار العالم ألو يحكم بيننا بما أنزل الله لماذا لا يكفر هؤلاء ويجلسون معه ويهنبون ويطلقون معه البجدان أنه أقام حج السيخة هل هو قام حق القتل ولكن نحن لا نكثره وعلى مذهبنا في الأول كما هو مذهبنا اليوم وبعد اليوم إذا أن نلقى الله جنة وعلى ولكنه العزل في العواصل وجدل في العواصل نعم والنبيل يقولون داردة الأعمال يقولون داردة الأعمال هم هذن يكشرون ومستكدون فهذا لا ترى هذا شئ معجنات ناقص عجيب لا يتجد صاحب أهو إلا متناقضا لأنه يأخذ بعض النصوص ويترك البعض الآخر أما صاحب السنة فلا يعده وصناعه القدمي إن ظهر تعالى تعال نتصورها الات الحقيقة إنهم يجمع بينها النص أو النص لا ما. ركعاتك فرواج المطلوب تصلب عشر ركعات من عجل سبعة ليس مع عشر. الأعداد من ثلاثة في سبع في فيها العدد. فتقول سبعة رجال. وشبه نسوه بقالب المعدود العجل خمسة أقلام وخمسة نسان وعجل بقالب المعدود من ثلاثة إلى عادل سبع عشرة ترجم عد عشرة سبع عشرة مجتمع في مقر لا <تصفيق> ومن عدد عن امتياب للسليمه صلى جاركا فإن عدد عن البلوس صلى مفرعة قال رحمه الله تعالى فصل وركعات الصلوات المفروضات سبع عشرة ركعة في نسة أربعة وثلاثين فجدة و اربعة وثلاثين تجده و اربعة وثلاثين تكبيره و تسعة شهودات و مئة و تلاثة و خمسين تسبيحه و مئة و ست الركعات عشر و ايه تاني في الظهر كم ستة واربعا في العرص واشرة وثلاثم المغرب واربعا في العشاء سبعة عشرة, عشرة. عشرة. عشرة. المؤمن في كل يوم اقل ما يقول يبنى الصلاة المستقيم يقضي طريق الهناية ويتبرأ من الشرك واحد صلاة الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم وهم من اجل البراءة من الشرك واحدهم أقل شيء يتبرى 17, ملع, 17, ملع 17 يومين. مرة 17 مرة يوميا قال يا صحى أن يتبرى 17 يوميا يوميا مرة يوميا ويقصد في حجر مصرانيا صليبي تبع الصبيب على قدره المتبج ويجيسر في مجلسه لكي يقرر مصير الأمة هذا يتناسب مع إهدين الصلاة المستقيم ومع ولا الضالين دا الله يقول حتى يرسل جدية عن يد وهم صارغة فينا لا فإن آلا من قول عليه السلام لا تبدأ اليهود والمقراص في السلام. مجرد السلام فإن بدأوا فقلوا بعد إذا لقيتموهم فطرؤوهم إلى أضيق السرط فالإهلاس عن الكراسي والمناظر وأخذ آرائهم من اضطرارهم إلى أضيق السرط ويوضع المشاريع والمياه، لأنقل الشيخ قلان النفران من بعض <تصفيق> إيه والله قال الشيخ جدد الشيخ جد جد فلما قيله كذلك قال نعم هو شيخ كبير الأخذ الكبير فجاء به بي حاضر وعيد عجائب هذا من عجائب هذا من الغرائب والعجائب، ولكن لا عجب. هذه مدرسة عقلانية خبرنا حالها منذ سنوات لكنها الآن الجديد عندنا فقط هو إضغاظ الحال هو إضغاظ الحال أمام العباد لا شيء معروف وصفره طلاب الهجو في كتبهم منذ سنوات قوية ولكن هو ظهر الآن حقا بارس. فسوف تنبئنا التورى في الجديد والجن يوم بعدها وقال رحمه الله تعالى هذا 17 ركعة إذا كانت الصلاة في الحضر وفي غير يوم الجمعة أما في يوم الجمعة فكم ركعة 15 ركعة أما في السفر فإنها تشير كم ركعة كم؟ 3-3-2-6 فلا شفقة. قال رحمه الله تعالى ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالساً، فإن عجز عن الجلوس صلى يعني على جنبه الأيمن. إذا صلى يصلي على جنبه الأيمن أم كم تصلو ذلك؟ وإلا مي تصلو ذلك، وراد أن يصلي على باخله فإن يجعل جسدي جاداً كبدا، ووجهه ورأسه جاداً صلى جالسا. حديث عمران بن حصين أما أصروا باسور في البخاري قال لهم إن تصلي قائما إلّا لم تستطع فقائبة. زاد النكاي إلّا لم تستطع نسقا لا يكلف الله نسقا إلا وسحانا. ونقل إجماع على ذلك هذا في صلاة الفريضة إذا كان إنسان مجتهد في عبادته المعينة ومرض أو ساقط ولم يستطع أن يؤدي هذه العبادة يكتب لها بقى. وفي البخاري يقول صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر تكب الله له ما كان يعمله صحيحا مريحا إنسان يأخذ من شبابه لإعرض لا كنت شافا فإذا كبر سنك سنك ومصر عبادة يكتب لك ما كنت تفعله وأنت فإن شاك. يقول صلى الله عليه وسلم كذ من أنت أنت لا يستطيع أن تكون مولد القراطان معك لا اشتغس الإبادة قل من زرحتك لمرض ومن شبابك لهرمك ومن قوتك للرحف سن اشتغس الإبادة في حال الحضرة في حال الصحة والعادية في حال الشغل والكتوبة وإذا كبر سنه النهب أو ملء أو ساقة يبتب له ما كان عمله صحيحا مقيما كما أصبر النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة الفريضة لا بد أن يصليها واقفا قبل كان كما أفضل العلماء يستطيع أن يصلي واقفا ولو معتمدا على عصا إن هذا يجب عليه ولو صلى جالسا ويستطيع أن يصلي واقفا ولو معتمدا على عصف إن صلاته باطلة في الله لأن القيام رفض من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدون بعضنا لا يستطيع أن يقف على قدميه بطول الصراع ولكن يستطيع أن يسجد ويركع هو، فيصلي على الكرسي فور الصلاة. وهذا خلاص الباطل نفسه. إن كان يستطيع الركوع من قيام فلا بد أن يسجد. إذا كان يستطيع أن يسجد فلا بد أن يسجد على الأرض. لا بد أن يسجد على الأرض. فنبه المسلمون لذلك. بعض الناس راسو الجريوت وخذوا الصلاة الله هو إيه؟ لا يركع ولا يسجد هو. آخر. فقلت الله وجد وأما إذا جلت فأي لئاتي أولى الذي أفضل من, في من الله رحمه الله تعالى في سورة الثلاثنة أنه يصلي جالساً مترفعاً وأفضل الشيء الثلاث رحمه الله وفي كثيراً سورة الثلاثنة أن الأخضر له الذي يعني يريح المريض سورة الثلاثنة على كان الذي يريح هو أن كان يريحه والإصلاعات قاع وكان يريحه الذي يفترس ما بين السجدين يفترس وكان يريحه بالتوارد على أي حيئة يريح المريض وصلي الحمد لله أنا صلاة مريض على التفكير إذا كان يصلي جالسا فإنه يأخذ الأجل تآمنا أما صلاة القاعد على النصف من القائم هذا الصلاة الناكلة في صلاة الناكلة فيجوز المجالة أن يصلي جالسا صلاة صحيحة أما أما ولذلك العلماء يقولون العلماء يقولون من الإنسان إذا صلّ إذا صلّ إذا جاء فركع وهو منعني في هيئة الركوع في صلاة خليضة فهل هذا صلاة صحيحة؟ أنا شايف إذا الركوع يكبر تكون بحرمه هو راكع هذا لا تنأخذ له صلاته صلاة خليضة وإنما صلاة وصلاة نافي هل نفادنا فيها تجذز ونجيروس؟ ما هو كل هل تعتقد الجميع أن في عمرين والناس بعيد عن قليلا؟ هل تنعقد؟